بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم أرأيت الذي, يكذب أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعوا اليتيم ذلك الذي يضع اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين وَلَا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.